هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يوم اذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ خَافُوا فَنَحْشُرُكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ إِلَى نَارٍ تَغْلِي مِنْ حَمِيمٍ وَنَارٍ تَشْتَعِلُ بِالْأَفْلاكِ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخل الجنة أدخل الجنة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 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها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 مخالدون لا يفتتر عنهم وهم في مبلسون ان المجرمين في عذاب جحنم خالدون لا يفتتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ولناهم وما ولناهم ولكن كانوا الظالمين وما ولناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا سم إِلَ فيِي الأرض إِلَ وَهُوَ الذي في السم إلَ في الأرض إلَ وَوهو الحكيم ال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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا فَقُول وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قوم لا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوَّى فَأَرْسَلَ